بسم الله الرحمن الرحيم سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرى مقامات ان في برده في يا سعاده من ويا خساره من خلعه والوعظه كلها من جديد انت تتعامل مع من عرض التوبه إنها انها لهذه الاخلاق هذا هو النور المبارك يا نا مع من قبل واصطدام المعترض بكوامن منهم من اشتد لموته عرض ثم السجال. يردن يقول هيا إلى وصف ماء وخشب وضل لكن نعيم الأجل مقافة القطر مزيد من الإيمان والحب والهوى لها من هدى الباري طريق ومجهب اين كذا وليه بقص الا اذا جئت كما جد او شق المكان الذي سبق منال الاستاذ صاحب العذل انه ليس له بالبلغه لا ما له في الفصاحه حسدا على مميزه من وما هي إلا سكينة جديدة من سفر الزعن باب بحر الحكاملة من جرر الوحى ولآلئ ورواضعين ما فيها من الوفعة الفنيه والحنية البيان وكان البعث من أهل البلاثي رسول بيانة الله رسوليها وعسى عسرى موسى بيان هل تعرف صدق مضامينها بامنيها في عالم هل مقاله الجوهر هل وإذا ألقي الخميس في الملاح على بصر يعوم بالصحه هذا لسان حال المتكلمين في مصر الابداع عاملين سلام لمنصات ايام للانشاد الاعلامي والتنوير تقدم لكم نقاء من القلم الشيخ الدكتور احمد عبد العال الجزء الثالث وانك لعلى خلق عيش المقامة, المقامة, المقامه النبوي صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الارواح من اشواقها واذينت بحديثك الاقل ما احسن الاسم والمسمى وهو النبي العظيم في سوره عم اذا ذكرته هلت الدموع السوافق واذا تذكرته اقبلت الذكريات من كل جانب المتعبد في غار حراء صاحب الشريعه الغراء وصاحب الشفاعة والإسراء له المقام المحمود والحوض المورود هو المذكور في التوراة والإنجيل والمؤيد بجبريل وصفوة الأولياء وإمام الصالحين وما أرتناك إلا رحمة للعالم تنظم في مدحه الأشعار وتدبج فيه المقامات الكبار ثم يبقى كنزا محفوظا لا يوفيه حقه في الكلام وعلما شامخا لا تنصفه الأقلام إذا تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات وإذا تحدثنا عنه تدفق الخاطر بكل حديث عاطل وجاش الفؤاد بالحب والودان وتبح العقل في ملكوت الحب وطاف القلب بكعبة القرب هو الرمز لكل فضيلة وهو ذرة سلام المجد لكل خلال جليلة صلى الله على ذلك القدوة ما أحلام وسلم الله ذاك الوجه ما أبهام علم الأمة الصبر وكانت في صحراء الكرب هائمة وأرشدها إلى الحق لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكثرت أغنالها لما راها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا لباه تعالى كانت الأمة قبله في سبات عميق فبعثه الله على فترة من المرسلين فأقام الله به ميثاق وانزل عليه القران وفرق به الكفر والبهتان للامم رموز يخفئون ويصيبون ويسددون ويغلطون لكن رسولنا معصوم من الزلم، محفوظ من الخلل غصم قلبه من الزيغ والهوى فما ضل ابدا وما ضل جنوب متاشحا بالخير متاذرا بالنور والنار بكسه شعلات تهدي وفيدا منه عقيدة فتحاد كل جزادي قصار ما يكلمه سادات الدنيا قصور مشيدة وعسافر ترفع الولاء مؤيدة وقناطير مقنطره في خزائنهم مخلدة وخدم في راحتهم معبدة أما محمد صلى الله عليه وسلم فغاية مطلوبه ونهاية مرغوبه أن يعبد الله فلا يشرك معه أحد يسكن بيتا من الطين وأتباعه يجتاهن قصور كسرى وقيصر فاتحين يلبس القميص المرفق ويربط على بطنه الشريف حجرين من الجوع والمدائن تفتح بدعوته والخزائن تقسم لأمته اسلك معه حيثما سلك فان سفينته سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك نزل بدر رسالته في غار حراء وبيع في وفصن في بدر فلبسه كل مؤمن فيا سعاده من لبس ويا خساره من خلعه فتح اذا لم يكن الماء من نهر رسالته فلا تشتر واذا لم يكن الفرس مصوما من علامته فلا تركب بلال بن رباه صار باتباعه سيدا بلا نسب وابو لهب عمه لما عصاه خسر وثبت وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى نهج قوي ما ضل وما ذل وما ذل وما غل وما كذب فما غل لان الله هابيل وجبريل يكلمه ويناديه وما زل لأن العسل سرّه، والله أيده وهداه، وما ذل لأن النصر حليفه، والفوز رديفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل لأنه اعطي الصبر وشرح له الصدر، وما كل لأن له عزيمة وهمة كريمة. ونفسا طاهرة مستقيم كأنك في الكتاب وجدت لا أن محرمة مالك فلا تحل إذا حضر الشتاء فأنت شهد وإن حل المصيح فأنت ضد صلى الله عليه وسلم علم اللسان الدكت والقلب الشكر والجسد الصبر والنفس الصفر وعلم القادة الانصاف والرعيه العفاء وحبب للناس عيش الكفاء صبر على الفقر لأنه عاش فقيرا وصبر على جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبير بعث بالرسالة وحكم بالعدالة فارتقى في درجات الكمال حتى بلغ الوس وصعد في سلم الفضل حتى حاز كل فضيل نفس طفل الهودى المحبوب متاشحا بالخير متازرا بالنور والمار بكثه شعلاته تهدي وفيدامه عفيدة الفتاحات كل الزاري أتاك رسول مكورات مسلما يريد رسول الله أعظم متقيم فأقبل يسعى في البصاة فبهدرا إلى البحر يسعى أن إلى الشرس هذا هو النور المبارك يا من أبصر. هو الذي انذر وأعذر وسهل ويسر كانت الشهادة صعبة فسهلها من أكباعه مصعب وكان الكذب قبله في كل طريق فأباده بالصدير، وكان الظلم قبل أن يبعث متراكماً كالسحاب فزحزحه بالعدل من كلاميذه عمر وهو الذي ربى عثمان ذنورين وهو إمام علي حيدرة فكم من كافر عفره وكم من لواء للباطل كسره كأن المشركين أمامه ثمر مستنفرة فرت من قسورة كانت الدنيا في بلاب الفتنه نائمة وفي اللهو هائمة فعذن بلال بن رباح بحي على الفلاح فافتزت القلوب بتوحيد علام الغيوب وطارت المهد تطلب الشهاده وسبحت الأرواح في محراب العبادة وشهدت لهم المعمورة بالثياب أرسله الله على الظلم كشمس النهار وعلى الضمأ كالغيث الهدى فهز فيه رؤوس المشركين غينا لأن الرؤوس في مسامير الله والهدى عظمت بدعوته المنن واحيا الله برسالته السنم تعلم اليهود العلم فعطلوه عن العمل ووقعوا في الزيغ والزرم وعمل المصارى بضلال فعملهم عليهم وبارئ وابعث عليه السلام بالعلم المفيد والعلم الصالح الرحيم أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له وأنت أحييت أجيالاً من الرمال سالت قريحة صباً في محبتكم ايضا تدفق مثل العاقل العلم اثني على من اتدريبا ابجله اما علمت بمن اذنيته كريم في اشجع الناس قريبا غير منتقين واصدق الخلق اضرا غير متهم ابهى من البدر في قلب التمام وقل اتخا من البحر بل اغفى من أغرّ أغرّ تشرك من عيني من يحبت من الضياء لتجلب من الحرسين محرر العقل بال مجد باعثنا من رغبة في بثالي شركة من نحن قبلك إلا نقبط غرقت في اليم بل دمعة خرطاء في القدم الكون يسأل والأفلاف الآية والجن والإنس بين الله والعالم بك السفقة على صبح يؤرزقه بلال بالنظمة الحرب على الاطل إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدوة وحضر ومن عرب ومن عجم فنشتفى نارد من منبر حساب ولا تحوّف بالقول قول السبيل سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطابو ستبقى عبيراً داكياً فائقاً شداً دفتر الأمجاد لتنرق تكتب تكتب أولئك تكتبه الذين هدوا الله فبهداه مقتده هم مجموع المقامه السلفيه المقامه السلفيه سلف السلفيه تم دلت مسائلها عليك ان ترى يا قاسم السغن اثنى طريقتهم وارفع حقيقتهم وقاف عتقتهم للحب يا رجل قال الرابر نراك صاحبه حب فحدثنا عن مذهب السلف ليقتدي به الخلف فملحه السرور وحضره الحبور وغشيه فهم اهل الاتباع لا الابتداع واهل الروايه والسماء والالفه والاجتماع نزل الوحي بناديهم وسارت السنه من واديهم شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل قولهم سديد وفعلهم رشيد ومنهجهم حميد ومذهبهم فريد اعتصموا بالدليل وتركوا القال والقيل فهم صفوة كل جيل وخلاصة كل قبيل السلف اهدى الناس سبيلا وأصدقهم قيلا وأرجحهم تعديلا هم أعلام يهتدى بهم في بيداء الضلال، وهم أقمار يستضاء بها في ليل الجهالة هم الموازين الصادقة للمذاب وهم المعين العذب لكل شارب وهم الرعيل المختار المقتدي به كل طالب ترك التشدق والتفيهق والتشقق والتحذلق والتمزق وهجر التعسف والتكلف لهم منا الحب الصادق والعهد الواثق والإجلال والتقدير والإكرام والتوقير السلف خير منا ارتفع قدرهم عنا سبقوا بالإيمان وحب الديان والعمل بالقرآن ونيل درجة الإحساس هم أهل الهجرة والجهاد والصبر والجلال عندهم خير زاد ليوم المعاد وهم صفوة العباد السلف ليس معطلة ولا معتزلة ولا مؤولة ولا مجهلة ولا مخيلة والسلف قابل الحصوص بالإذعان والتسليل والتوقير والتكريم فامروها على ظاهرها كما جاءت من غير تنفيذ وقبلوها من غير تأويل، وعرفوها من غير تكيير وفهموها من غير تشبيه ولا تشبيه السلف أظهر من ماء الغمام، وأذكى من المسك والخزان حسبهم سذكية الملك العلام جمعنا الله بهم في دار السلام هجر العلوم المنطقية والقضايا السفتطية والعقائد القرمطية ونزموا السنفية السلف السلف صادقون عذور لا يظلمون لدينا أحمدان ولديهم أحمدان صادقان وكاذبان عندنا أحمد الزفان إمام الخلة مرجل وعلامة الحديث المفضل وأحمد النتيوية مجدد الأمة الإسلامية صاحب التدمرية والحمورية وعندهم أحمد بن أبي دؤاد صاحب البدعة والعناد والخلاف والفساد وأحمد غلام مرزا قاديان حامل الزور والبهتان والدجل والطغيان السلف كالعلوم علاجها أن تمس والدرر جمالها أن لا والسلف كالماء الزلال لا يشوبه الطين وكلامهم مبارك مكين لا يفهمه إلا فطير السلف أعلم وأحكم وأسلم وأحلم وأكرم والمبتدع أظلم وأغشم وأشأم وأجرم قل لا يستوي الخبيث والطيب والقحط والصير بشر من سب السلف بكل سلف مزق الله قلبا لا يحب الاسلام وازهق الله روحا تهوى المبتدعه الاخلاق نفس لا تحترم السلف مريدا وروح لا توقر السلف بغيضا جزاء علماء الكلام الجريد والنعال والصياط الطوال والقيد والاغلام لأنهم اشتغلوا بالقشون وتركوا اللباب وثاروا السلة والكتاب وخالقوا الأصحى المبتدعة متفرقون متحذلقون متنطعون متفهقون متشدقون قلقون متمزقون والسلف موحدون مسددون مقتصدون عابدون مجاهدون زاهدون متحدون متوادون متهجدون سلام لمن صاغ المقامات انها بيان به الأرواح تسلو وتقرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الامجاد للدهر تكتب وقل رب العلم زين وتشريف لصاحبه فطلب قدي تفنون العلم والألم المقامه العلمية, العلميه جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضيه ما عدلت وبينهما من أفضل وحي بول ستعلمه اذا طاءت العلم أشرف مطلوب وأجل موهور والعلماء ورثة الأنبياء وساده الأولياء والشهداء على الالوهيه والدعاة إلى الربوهية ولايتهم لا تقبل العزب وأحكامهم ليس فيها هزل مجالستهم عبادة وكلامهم افاده يوقعون على رب العالمين ويفضلون الناس أجمل وكما يفتدى بالنجوم في ظلم البر والبحر فهم نائر الأرض يفتدى بهم في كل أمر العلم في صدورهم والله ينبي بنورهم وينذر عليهم الرضوان في قبورهم بهم تصلح الديار وتعمر الأمصار ويكبت الأشرار وهم عز الدين وأمصار من وأطباء العلم يذودون عن حياض الشريعة وينهون عن المعاصي الشنيعه مذاكرتهم من أعظم النوافل ومرافقتهم من أحسن الفضائل وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عام لأن العالم يدرك الفيان ولا تختلط عليه السبل يكشف الله به تلبيس إبليس ويدفع الله بهم كل دجال خسي احياء بعد موتهم موجودون بعد فوتهم علمهم معهم في البيوت والاسواق ويزيد بكثره الانفاق اقلامهم قاضيه على السيوف الماضيه الناس يتقاسمون الدرهم والدينار وهم يتوازعون ميراث النبي المختار وقال فلو صلى العابد سبعين رجعة ما عدلت من العالم دمعة العلم شرق الضفر ومجد العلماء ورص الأنبياء ذهب الملك بحراس وبقيت بركه العالم في أنفاس فليت صلاطين ومسهد قبل وقلد ذكر أهل العلم أمدا العلم أعلى من المال واهيب من الرجال به عبد الزيان وقام الميزان وبه نزل جبريل على صاحب الغرة والتحجير وبه عرفت شرائع الأسلام وميز بين الحلال والحرام وبه وصلت الأرحام وحل كل نزاع وخصام وهو من العلل دواء ومن الشكوك شفاء يصلح القلوب ويرضي علام الغيوب. وهو حارس على الجوارح وبوابة إلى المصالح وصاحبه مهاب عند الملوك ويختمه الغني والصعلوك وحامله ممجد مسود ولو كان عبدا أسود يجلس به صاحبه على الكواكب وتمشي معه المواكب عظيما في الصدور غني بلا دور ولا قصور الله ضيته والزهد حليته مسامرته للعلم قيام وصمته عن الخلاصيام رؤيته تذكر بالله وبه تقام الحج وتعرف المحج وهو بطل المنابر وأساد المحاج والمحفوظ اسمه في الدفاق العلم زين وتشريف لصاحبه فطلب هدي تفنون العلم والادب كم مقرف خمل الآباء ذي أدب نال المعاني بالاداب والرتباء عزيز الأظلم الشب ومشتهرا في قده صعر قد ظل محتجبا العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين اذا ما صاحبا صحبا يا جامع العلم نعم الذخر تجمع لا والعلم وسام لا يخفى وهو من الملك أرفع وهو اكليل على الهامه ونجاه يوم القيامه ينقذ صاحبه من ظلمات الشك والريبة ويخلصه من كل مصيبة. ما تلقاده وذكرهم معهم ما إلا العلماء فذكرهم دائم ومجدهم قائم في ألسنة الخلق وأقلام الحق وافئده الناس صحف تحفظ لهم الحب والوفاء. كان أبو حنيفة مولا يبيع عبد ولكنه بعلمه هز الدنيا هزا فالعلم يرفع صاحبه بلا نفس ويشرفه بلا حدود وانما يحصل العلم بخدمته كل حين وطلبه ليعبد رب العالمين وبطي الليل والنهار في تحصيله والسهر على تفصيله ومذاكرته كل يوم والاستغناء به عن حديث القوم فمن طلبه بصدق وحرص عليه بحق فهو مهاجر إلى الله ورسوله تفتح له أبواب الجنة عند وصوله وهو مرابط في ثغور المرابطين مداده في الأوراق كدماء الشهداء المهراق لأنه مقاتل بسيف النصوص قطاع طريق الملة والنصوص وقد يقمع الله به الأشرار ما لا يقوم به جيش جرار فالله يجري حجته على لسانك ويسير موعظته في بيانك ويغسل الله بمعين علمه اوساخ القلوب وينفض بنصائحه ادران الذنوب فكلما بنى ابليس في الارواح ضلاله جاء العلم فازهقها وكلما نسج في الانفس خيمة للباطل قام العلم فمزقها صاحب المال مغموم مهمور خادم ليس بوهدور حارس على ماله وصاحب العلم سيد مسرور يعمره الحبور تعلم من السؤدد غايته ومن الشرف نهايته تجبى إليه ثمرات كل شيء من لطائف المهار وتهوي إليه أبجة الحكمة وهو واقف يأتيه طلبة العلم من كل فج عميق كأنما يؤمن البيت العتيق يقولون لي فيك قباض وإنما رأو راجلا عن موقف الزميل أحجم فقلب العالم له جولان في فضاء التوحيد وقلب الجاهل في غابات الجهل بعيد صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب الجاهل حرام ووبال وما ذلك إلا لشرف العلم حتى في البهائم والهدهد حمل علما إلى سليمان فسطر الله اسمه في القرآن ولم ابتدل في خدمة العلم مهجة لاخدي من لاقيت لكن لا لاقدما لاخدي من لاقيت لكن لا لاقدما فاشقى به غرسا وأجنيه ذله اذا فاتباع الجهل قد كان اذما فعليك بالعلم ولفهم الفهم واكتبه في الواح قلبك واستعن على طلبه بتوفيق ربك وإذا سهرت الناس على الأمان فاسهر على المكان وإذا رأيت الفلاح يغرس الأشجار ويفجر الأنهار فاغرس شجر العلم في النفوس وفجر ينابيع الحكمة في الرؤوس يكفيك أن العلم يدعيه غير أحيانه وان الجهل ينتفي منه الجاهل وهو في جهله يرفع العالم الصادق بعينه على الشد لانه يقتل كل يوم شيطانا الميد العلم سيوفه اقلامه وصحفه اعلامه ومنبره ظهر حصانه وحلقته حلبة ميدانه العالم يسر من الدنيا وهي تلحقه ويسر من المناصب وهي ترمقه والعلم هو العضب المهند ليس ينبو وهو الجواد المبمر ليس يكفو ولكن المقصود به علم الكتاب والسنة الذي يدلك إلى طريق الجنة وهو ما قادك إلى الاكتباع ونهاك عن الاكتباع فإن كسرك وهصرك ونصرك فهو علم نافع وإن أعجبك وأقربك واغضبك فهو علم ضار ما كسرك عن الدنيا الدنيه والشهوات الشهية وهصرك عن العلو في الأرض ونسيان يوم الأرض ونصرك على النفس الاماره والأمان الغدار فهذا هو العلم المفيد والعطاء الفريد وإن أعجبك فتكبر وأطربك فتجبرت وأغضبك فتهورت فاعلم انه علم ضار وبناء منهار علم لا يلزمك تكبيره الاحرام مع الامام فهو جهل واوهام وعلم لا يدعوك الى الصدق في الاقوال والاصلاح في الاعمال فهو وبال فالعلم ليس مناصب ومواكب ومراتب ومكاسب بل العلم ايمان وايقان واحسان وعرفان واذعان واتقان فهو إيمان بما جاء به الرسول وإيقانا بالمنقول والمعقول وإحسان يجود به العمل ويحذر به من الزرب وعرفان يحمل على الشكر ويدعو لدوام الذكر وإذعان يحمل على العمل بالمأمور واجتناب المحذور والرضى بالمقدور واتقان تصلح به العبادة وتطلب به الزيادة لا به ولا ذهبا لا ولا سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به تسلو وتقرب تبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الامجاد للدهر تكتب انهم كفيه امنوا بربهم وزدناهم هدى المقامه الشباب هل سمعت بما حدث في غيابك عن المسجد يا احمد خيرا ما الذي حدث يا يزيد دخلنا على مجموعه من الشباب قد اسدلوا الشعر واسبلوا الثياب ووقعوا في جدال وسلامي فقام خطيبنا واصاب واقسم بمن أنزل الكتاب واجرى السحاب وهزم الاحزاب أن الشباب امل الامه المنشود وعلمها المعقود ثم التفت إلى الشباب فقال ما لكم خالفتم السنة وهجرتم طريق الجنة تركتم هديا نبي وتشبهتم بالأجنبي فقال أوسطهم طريقه وأعرفهم حقيقة لماذا وجهت الكلام الينا وماذا توقف عليهم سبحان الملك القدوس أليست أوقاتكم في القيل والقال واضاعه الهان قصرتم في الطاعة وفردتم في صلاه الجمال هجرتم القرآن وآطعتم الشيطان وغركم الشباب الفتان ألستم أحفاد المهاجرين والأنصار وعليكم تعلق الآمان الكبار وماذا حدث بعد ذلك قال أصغرهم وهو في العين أخطرهم فقال أيها الخطيم كفى التامين فإنهم قالوا لا ينفع التهذيب بالتسريب واعلم أن في عصر السبا كنبت الربب وكم من سيف النبى وجواد كباب فلا تشمس بين العدا ولا تكثر المرأ يا لجراءته حقا ماذا قال له الشيخ أرجب أتيت بعذن أقبح من الذنب أتعتذر لعمل كل خيبه فهذه مصيبة هؤلاء الصحابة كل حفظ شبابا وحمل كتاب وخاف حسابا وهل عندكم عدد وآلان من ضرور الحدث أم أنكم في لهوكم تلعبون ولهواكم تركبون ما أحلى كلامه فقد أجاد نعم ولكن قام صائم منهم وقد ناب عنهم وقال ما كان الرفق في شيء الا ذان وما نزع الرفق من شيء الا شان ونحن في مقتبل العمر وفي غفلة الدهر فدعنا نبتهد ابتهاج الدهر لا يغرنكم قول الشاعر أقبل على اللذات ويحك انه تطوى بك الأيام والساعات وترك مواعظ من يخوف بالردى قبل الردى يا صاحب أوقات قال الخطيب والذي قرّف بحبه العيون وأزال بالعلم الظنون إنكم في غيكم تلعبون ومن حسكم تطربون هل العقول ذهبت؟ هل البصائر سلبت؟ أما ترون أنه يساق بكم إلى القبور؟ وكل واحد منكم مغرور تغترون بالمهلة تظنون الامور سهلة يا قوم الأنفاس تكتب عليكم والما تزف إليكم فقال احدهم فماذا نفعل ايها الواحد فاني اراك تفتقد وتلوم وتلاحظ فهل ترانا في حياتنا اخطأنا وعم نادي السلاح اخطأنا اين نور الهدايه وحسن البدايه والاستعداد للنهايه المساجد منكم مهجوره والمقاهي بكم عامره كل منكم ركب قهوه وهو وأقبل على الدخان والشيخ تسبلون الهزار تطيلون الأطفال تقلدون الكفار تضيعون الصلوات تقعون في الشهوات وتهدرون الأعمار والأوقات لم تفلحوا في دنيا ولا دين لستم في صلاح ولا طار ولا سنة ولا جماعة ولا زراعة ولا صناعة ولا جلب براء شباب الغرب في المصانع عاكفون وإلى العمل منصرفون وفي التجارة محترفون وبالجد والمثابره متصفون وأنتم أنتم ماذا فعلتم أروني ماذا عملتم أحدكم في الليل جيفة وفي النهار ريشة خفيفة فصلتم من الجامعة هجرتم القراءة والمطالعة وجلستم على القارعة شغلتكم الأغاني والأماني عن المتال من رياضة تشجع وإلى الملاعب تسارعون وفي اللهو واللعب بارعون حياتكم حوضة تتابعون آخر موضة كأنكم أطفال موضة متى عهدكم بالقران قولوا لي بالله عليكم متى عهدكم بالقران هل حفظتم شيئا من سنه ولد عدنان لا تعرفون المؤلفين والمكتشفين ولا تذكرون احدا من الحكماء والعلماء حفظتم عن ظهر قلب اسماء المغنين واللاعبين واللاهين عققتم الاوطان أطعتم الشيطان أهم أحدكم حذاء وسار وميدانية لما وجوال شراه وباع أما لكم أهداف ساميه أما لكم همم عاليه ليس عندكم عزائم أصلتم باحباطات وهزائم يفرح أحدكم برقب السيار ومعايشة السجارة اتركوا الشوارع اخرجوا إلى الجوامع اذهبوا إلى المصانع هبوا ربوا الى المزارع يا له من خطيب مفوه وماذا حصل لهم بعد ذلك قام احدهم وقد تسربن بالخجل وتكنسه الوجه، فتكلم على عجل فقال لسنا سبب الضياع وانما اباؤنا الرعاع اهملونا من زمن الرضاع ما كانوا يسؤون عنا كانا لسنا منهم وليسوا منا ربونا مع الدواب وعلمونا تعلم الأعرام فنفوسنا من الآداب خرام اشغلونا بالتلفاز والتلفون سيبون على السكك مع شباب يهمزون ويلمزون ما أخذون إلى المساجد وما عرفونا على عالم واحد ما حفظون الآيات البينات وما علمونا الأحاديث النبويات أهملون للمجلات الخليعات علمونا سوء الأدب وكثرة الضحك بلا سبب وسرعة الغضب وإضاعة القلب قد سمعت ما قلت وانت بالحق نطقت ولكن ما عذركم الآن وقد وضح لكم الربح من الخسران فليس لكم عذر في ابائكم أيها الأبناء جددوا التوبة اصلحوا الأوبة وارقعوا بيد الصلاح ما تمزق من ثوب الأعوام واغسلوا بدمع الندم ما تركته الذنوب من غبار واتركوا مصاحبة الفجار أقبلوا على الحياة السعيدة تخلقوا بالأخلاق الحديدة حافظوا على تكبيره الإحرام اجتنبوا الحرام توبوا من العشق والمرام ارتفعوا إلى منازل الكرام تذكروا الموت وسكرته والقبر وظلمته والحساب ودقته والصراط وزلمته تفكروا في البعث والنشور يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور والله لو عاش الفتى في عمره الفا من الاعوام مالكه ما كان ذلك كله في أن في فيها باول ليلة فيها فتافي عمره 100000 من ذلك في ان في والله لو عمره 100000 من الاعوام مالك امره فكان ذلك كله في فيها ليلة في فلما سمعوا كلامه وشاهدوا مقامه غلبتهم الحكرة والندامة ووضع كل منهم على وجهه أتمامه وبكوا بكاء من عاين يوم القيامة فرفع الخطيب يديه واجتمعوا عليه فقال اللهم يا قوي الاسباب يا كريم الجنان افتح لي لذلك الأجنب وتبعنا من ترى وارحم هؤلاء الشباب فانك تقيل العذراء وتغفر الذلاء وتتجاوز عن الخطيئات اللهم اصلح قلوبهم وست واغفر ذنوبهم فسمعوا نداءك واجابوا دعاءك وذهبوا وراءك فأصلح الله لهم البال ووفقهم لأحسن الأعمال فصاروا كالنجوم الظاهرة والبدور الباهرة بقلوب طاهرة وأعمال ظاهرة وأعمال بالخير سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو تقربوا ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شباب وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب وعد وقفا في لكم دينكم وليدين فتاجوا تسقطوا من أفعالكم أرضا هذه السماء هو منكم الشرق فهي المقارس الهدفية والجو يظلم مما تصنع لك يا ويح الحضاره اذ ما صاناها الاداب قال يا عائض دعنا من الردود والنقاء فانا نرى الفجر وشيكا فحدثنا عن امريكا يقول عائض هو القرني احمد ربي وهو الولي ولي مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاه. قد جئت من أبها صباحا باكرا، مشاركا لحفظكم وشاكرا. فرمنا ودعنا وحملنا الزاد والمساكس أنشد شاعرنا بصوت جميل ودهو عبو تسيط سق الله أرضاً لامس الوحي أرضها وجملها بالشيخ والنفلان فأنت التي أتكنت فبك مفجتي وسحرك في عيني وميرك جمال وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تاره قائدها اظنه أمريكي تراه في هيئته كالديكي يسائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك وهذه أخبار هذه النشرة مسافة السير ثلاث عشرة من الرياض عفتنا ربطنا وفي نيويورك ضحن هبطنا أنزلنا في سرعة وحفنا، ثم قصدنا بعدها وشقنا. فلما فرّى مقلعين، قاربنا السحاب، ولالطائرة أزيز وانتحار. فنظرنا إلى القمر المضاء، وطالعنا كتاب الفضاء، فبهرنا ذلك الصني والخلق الذي من شمس فصّه، وقمر نيني، والأرض مكور والسماء مدور. وسمعت للبكى بتصديفك ومكى قلت أين أنت يا بكى فلما اقتربنا من تلك الأيان قرأنا بعض الايات وهبطنا في مطار جوكيني ودفعت من شدة المرد جسد فأصبحنا كأننا في ثلاجة حين وصلنا زيارة أوجه احتضرنا في صف عريض دهنا سند وبيض والجوء من أفعال أولاد كمرين ثم سمعنا في أرض يقول هاية إلى واشنطن فخفرنا على وسكن وركبنا مع شركة في أمريك فحزتنا في سنة برد برد حزا وحزتنا الطائرة أسا لأن قائدنا أهل الجو قلبه متلج فكل راكب بالخوف مدجج فكأنها من الركاب خارج ونادى بعضنا يا ليتها كانت قاضية أما الركاب فكأنها ما كانت فهم في تقوين وهم يبحثون فما أدري والطائرة تجري هل تعجبوا من جزعنا وسخروا من فزعنا فليتهم يعلمون وعن غيهم يرجعون أن أجدادنا نحن أهل الوجوه السوار والغتر الحرار كانوا بالتوحيد فاتحين وعلى أمواج البحر سابحين قلوبهم مصاحب يحملون الأرواح على الراح إذا ناد المنادي السلاح السلاح أما علمتم أن أتباع محمد خير من تعبد وصام وتهجت ومنا الخلفاء الأسفلاء ومنا العلماء الكرماء وأهل الإفادة والرفاه، نحن حملة المحاب، وأصحاب الدفاة ورواد المنابر فضحفوا الشافرين والتفتوا لقوم الآخرين وقالوا قطعتكم الأمان وأشغلكم الاغاني يا ضرابة الهود ليلكم طرف ونهاركم لعب يا بلاد الفنانين والفنانات الاحياء منهم والاموات قلنا كذبتم كذبتم ورب المشارك والمخارك ولا يكتم الحق الا كاذب فعيد انتم يوم فتحت لنا السماء وكتب تاريخنا الحكماء يوم عشنا في العالم رحماء وملانا المعموره علماء هل أشرق الفجر إلا من مآذينا وهل همغيث إلا من مآقينا حتى النجوم على هاماتنا سجدت والشمس في حسنها قامت تحيينا قالوا تلك أمة قد خلت وحقبة سلفت وقد نامت النعجة في مرض أسل لما نسيتم قل هو الله احد أخذتم من الغرب قشورا وما صنعتم للعالم طبشورا وأخبار لهوكم منشورة قل فاتكم الصواب وأخطأتم في الجواب فأنتم الذين تركوا العالم هشيم أما دمرتم نجزاكي وهيروشيط أهلكتم النسل والذرية بالقنابل البرية ونشرتم كل عادة خليعة هجرتم الذكر ونسيتم الشكر وابحتم السكر فقال قائل منهم اما ملانا البر حتى ضاق علينا وحكمنا البحر بقوه منا اما صنعنا الطياره اما هدفنا السياره اما سحلنا التلفون ويسرنا التلفزيون واستفدنا من ذبذبات الامازون ضخمنا بالميكروسكوب الهبات واضعنا الليل بالكهرباء هبطنا واكتشفت الألماس من الحجر قلنا رفضتم الإيمان وهجرتم القرآن هدمتم المساجد وشيدتم لفجول المعادل أنفقتم المليارات على البارات وملأتم المراقص بالمغنيات والكأس على رؤوس تدور. الأبيض عندكم مقدس والأسود مقرور البلوح عندكم مغرابية ومجالسكم لاغية ملحدون ومتفرقون لا متحدون ليس لديكم اسلام ولا صلاة ولا صيام ولا حلال ولا حرام كأنكم مغابة قتل عندكم أبادي في النواد في كل يوم للرذيلة لديكم الف مغراب غارقون في المادة ومن الفضيلة للدماء شفقت وللأعراض حفقة تكادوا تسقط من أفعالكم غضب هذه السماء وتخضوا منكم الشهوب من غضب هذه السماء وتخضوا منكم الشهوب من وتخضو والجو يغلم مما تصنعون فيا ويح الحضارات إذ ما والجو يغلم مما تسمع لك يا ويح الحاضرة من الاشعار ولا تنصق بنا العار فما يرتفع الدخان الا من النار أما تشاهدون تقدمنا أما ترون ما لكم نتعلم غزون المريم وأنتم تعيدون التاريخ فماذا فعلتم في قديم الزمان قل سبحان الملك القدوس ما اظلم اليس على ارضنا الوحي فقط ومنا عرفت الهدايه فقط اليس منا الصديق وعثمان وعمر وتوبال وبلال وحسان وخالد من الأحرف بن أنا صفق لقدومنا القرات والنور وهلل لضلعتنا مضيق الذهبيه اسافله الاكراد والترسماء ومعلم الامينين اما الدهش لعبقريتنا شرمان وبسماحه الصديق فتحنا الطريق وبدره الفاروق اذهبنا أهل العقوق ومنا الرشيد الذي تحدث من طنجة إلى القنجار، وخرجنا للناس ميسرين، أذقنا العباد طعم الحريه اعتقنا العالم من المنظمات السرية، اذلنا في الشمران، وصلينا في الزهراء ربطنا خيولنا على ضفاف اليوم وسجدنا في صحراء ثنجار، وتلون القرآن على قنها، أسرنا الجبابرة ثم اعتقنا. نكبر فتسقط الخلاق ونقرأ فتطرق الاسماء لبسنا الثياب المرقعة والاحذيه المقطبه ففتحت لنا البلاد ورحبت بنا العباد ليلنا صيام ونهارنا صيام في الدجاج رهبان وفي الميدان فرسان سوينا بين الامراء والخطىء انصتنا الشاه من الذئب وعلمنا الوحوش التدريب نحن شمس العين، ربطنا على بطوننا الحجارة من الجوع، وبللنا مواطن السجود بالدموع نتوضا فتتناثر منا الخطايا نغنم فتسيل من ايادينا العطايا جمدنا الماء وظلل علينا الغمام في السماء ومنا من السجل موته عرش الرحمن ومنا من كلمه الله بنا تركيس ومنا من غسلته الملائكة يوم تقل جمال لا نكذب ولو أن السيوف على الرؤوس ولا نسرق ولو أن الجوع يمزق النفوس اسمعوا ماذا قال كاتبكم وله منكم موجبون أعني جستاذ يومون ما عرف العالم فاتحا أعدل من العالم فهم أهل الرحمة والحلم والعدد واستشفزوا الكتب نحن هل تدري بنا للناس فجرون قصدنا جنة مولانا وأجرون قد ملأنا الأرض عتلا وارفا وسوانا في الورى عجر وبجر أما ما ذكرت من تخلفنا هذه الأيام فهو لضعف تمسكنا بالإسلام ملانا القروش وشاهدها الغشوش وجمعنا القروش اشتغلنا بالمراسله وسهرنا مع المسلسلات فاصبحنا في سله المهملات اصبح نشاطنا بزفير وشهيق وتشجيع للفهيق لا يصلي الفجر منا الا قله ولا يحفظ القران الا كله ونقول نحن أصار الله مع العلم أن الاهتمامات الثلّة وفلّت وشلّت كبارنا منهن بالقيل والقال وحب المال وشبابنا كالأطفال في الروم مشغولون بآخر موضع عقل أحدهم كان هو الشهر وسلوته السجار والشيشة فوالذي زين الشمس في ضحى وجمل القمر اذا تلا ما دهان التوقف إلا يوم عصينا رب العلال الفساد كان مؤذن البلاد وملعبنا ساحه البلاد وقصدنا ذا الجلال واليوم أصبحوا يسرحون ويمرحون يغريهم الفنانون والناعبون فقالوا لنا الآن حف حسن ودار الفرد وظهر الصمت وكل واحد منهم كأنه فر وذهبنا لسما. يتملكنا من كميف وحسن في بلد أثكاره منقوسة تسقيره بصائر مطموسة ما يعرف الله بطرف ساعة وما عد لك أيام الساعة. منهم اخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا وبعدها هزرنا مباري الكونغرس، فلم نجد مستقبلا إلا الحرس فيها ملايين حواسين الكتب في كل ذن إنه من العجب فدخلنا مكتبه هائلة أدعجها مائله فيها كل الغذون ومنعي والمجر ثم هبطنا في مطار جنفرى جنودنا في البلد صارت كفرة ايضا وزرنا اهل تحتش في دلس عند شباب كالنجوم في الغلس المنقه الاخت تراه تلتي كانها باقه زهر جنتي والكم حفظناها بمعنى ويلكم بليز اي ابليس قد جاء لكم والحمد لله على السلامه حمد نواف دائما عامه ثم صلاة الله ما هب الصبا على الرسول الهاشمي المجتبى وبيته والال والصحابه والعذر إلا محسن الاصابه سلام لمن المقامات إنها بيان به الارواح تسلو وتقرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الامجاد للدهر تكتب وإلى الجبال كيف نصبت وإلى أرض كيف سكفت يا ماسح الأرض بالأميال تدرعها يوما بعرض ويوما تمسح الطولا تنظر لمملكة الإبداع ضاحكة في عالم صار بالأحياء مقهور طاقة الجغرافية جغرافية تدرعها يوما بعرض ويوما تمسح الطودا قم براطي مملكة الإبداع ضائكة في عالم صار بالأحياء مأبودا الموت يكون لك شافية إذا لم تفقه أسرار الجغرافية واعلم أن الاشياخ اخبرونا أن الإنسان يتأثر بالتضاريس والملام، فأهل الجبال، أهل صفاء وجمال، وعاطفة واستعجال، وأهل الصحراء، أهل مكر ودهاء وصبر وجفاء، وكلما قرب الإنسان من خط الاستواء كثرت حدته والبغض. ومن يسكن القطب البارد فإنه ثقيل جدا ومن يعيش في أرض خضراء تجد له لطة وروا ولطفا وظفا ومن كانت أرضه مغفرة رأيت فيه طبائع منكر من الغلظة والحدة والضيق والشدة فأهل جزيرة العرب يغلب عليهم الذكاء والأم لصفاء سمائهم وعذوبة مائهم ولذلك اختار الله منهم الأنبياء لأن طبيعة بلادهم في استواء فليس لهم خفة البلاد الحارة فتجدهم أهل عجلة وطيش والطرب عندهم ألد يعيش وليس لأهل الجزيرة كثافة طبع أوروبيين لأنك تراهم بالمادة معلقين مع انكار العالم الأقهود وشكهم في غير الموجود والاستفات الحيوانية أثر على الفصيله الإنسانية فتجد أهل الإبل أهل كبر وخيلاء وأهل الغنم أهل سكينة ووقار وحياء كما أخبر بذلك خافم الأنبياء ومعاشرة السباق تؤشر في اتباع. ومن خالق الوحوش توحش فإذا أكل تراه يفرش وينهش لأهل الصاحب السافر والطبع جاهد وأهل المدن والحواضر أهل رفقة وفي النظر أهل دقه والله أرسل من القرى الحاضرة رسله بالشرائع الصاهرة لأنهم أصحاب تجربة وأزهان مدربة وآداب قويمة وفطر في الغالب سليم وانظر إلى أهل فارس أعاجر لما سكنوا الريف واشتغلوا بالزراعة فكل عليها قائم تلفت أذهانهم عن التفكير فلم يكن عندهم استعداد لفهم المنقول بعدم خسوبة العقوب ولما جمح الروم إلى الخيال كثر فيهم الزيغ الفكري والظلال النظرية بسابق ما عندهم من دين محر تختير العرب للمسالة المحمدية لتمام الفطرة النقية ووفرة الألهان الذكية واعلم أن من البلدان ما تنتج الككاوى والأنناس وبعضها تصدر الذهب والألماس والأخرى تصدر رجال من أهل الكرم والباس وبعض الدول تنتج الحديد وبعضها تعلم العلم الوحيد ولأن العالم بحاجة إلى صلاح وبر أشد من حاجته إلى شعير وبر والجغرافي المؤمن ينظر إلى الجبال كأنها منائر الأم أو اصابع مؤمن توحد الرحمن ويذكره النسيم بنفحة النعيم المقيم وقيض الصيف الحار بحرارة النم ويذكره برد الشتاء ونهو هرير ببرد النار والزمهريل وتذكره الغابات حدائق الجمال ويتذكر كم مر على الجبال من أجيال ثم دخن تحت الرمال ويعجب من قدرة القدير وحكمة اللطيف الخبير حيث جعل كل شيء بحكمة وكل فعل برحمة فلما كانت الصحراء قليله الماء معرضه للشمس في العراق انبت فيها شجر يناسبها وطبيعه فقري وانظر الى الاشجار على ضفاف الانهار دائما اللواء كل فصل هي خضراء تقاوم كثرة الماء وجعل حيوان البر بلا وبر قليل الشعر فهو على حد الغمضاء مصطدق وحيوان القطب عليه من الشعر غطاء ومن الوبر رداء ليعتبر بالحكمة من شاء يا حل الأرض بالأنيان تدرعها يوما بعرض ويوما تمسح الطولى في الإبداع ضاحكة في عالم من صار الاحياء مأهولا في عالم من صار بالأحياء مأهولا سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب فتبقى عبيرا ذاكياً فائقا شباً وفي دفتر الأمجاد للدهر فاكتبها الزرور لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ماء وخفز وابر ذاك النائم الاجل كافرت يا مدى ربي إن فلت أموتك مقامة السعادة قال الرام جاءنا رجل مهوم قد انهكته الغموم فهو من الحزن مكوم قال أيها الناس حل بنا البعث وذهب منا السرور والإناس وتفرد بنا الشيطان فأسقانا حميم الاحزان فهل منكم رجل رشيد رأيه سديد يصرف عنا هذا العذاب الشديد فقام شيخ منا ينوب عنا وهو اكبرنا سنا، فقال أيها الرجل الغالي شأنك عجيب تشكو الهم والوصف واراك لن يبقى منك الا الاعصاب اما تدعو الرحمن اما تقرا القران فانه يذهب الاحزان ويطرد الوحشه عن الانسان ثم علم وفهم لتسعد وتسلم ان من اعظم الامور في جلب السور الرضا بالمقدور واجتناب المحذور فلا تاسف على ما فات فقد مات واترك المستقبل حتى يقبل ولا تحمل همه وتنبل ولا تهتم بكلام الحساد فلا يحسد الا من ساد وحاضي بالاسعاد وعليك بالافكار فبها تحفظ الاعمار وتدفع الاشرار وهي انس الابرار وعليك بالقناعه فإنها اربح بضاعه واملا قلبك بالذكر واشغل نفسك بالحق والا شغلتك بالباطل وفكر في نعم الله عليك وكيف ساقها اليك من صحه في بدن وامن في وطن وراحه في سكن معنا صرف من الله واسأل نفسك في النعم التي بين يديك هل تريد فنوز الدنيا في عينيك أو أموال قارون بين يديك وهل تشتري ملك كسرى بأمكك ولسانك وفيك مع نعمة الإسلام ومعرفه للحلال والحرام وطاعة الملك العلام ثم أعطاك مالا ممدودا وبنين شهودا وقد كنت وحيدا فريدا واذكر نعمة الغذاء والماء والهواء والدواء والكساء والضياء والهماء ماء وخبز وظل لا كن نعيم الأجل كافرت نعمة ربي إن قلت اني مقل ماء وقفز وظل لا قلت اني مقل ماء وخبز وظل لكن لا جل؟ كفرت يا ما ترى إن قلت إن إني مقل, مقل ثم ارضر ما جرى عليك من أقدار فأنت لا تعرف ما فيها من الأسرار فقابل النعمة بالشكر وقابل البلية بالصبر وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء واغفر لكل من قصر في حقك وأساء واغسل قلبك سبع من الأبغار وعثره الثامنه بالغفران وانهمك في العمل فإنه يطرد الملد واحمد ربك على العافيه والساعه الصافية فكم في الأرض من وحيد جديد وطريد وثقيد وكم في الأرض من رجل غل ومال سلم وكم لمسجون ومغبون ومديون ومتون واعلم أن الحياة غرفة بمفتاح تصفقها الرياح لا صخب فيها ولا صياح ولكل باب من الهم مفتاح من السرور وللذنب رب غفور ولفلك يدور وأنت لا تدري بعواقب الأمور وملك كسرة تغني عنه كسرة ويكفي من البحر قطرة فلا تذهب نفسك على الدنيا حسرة ولا تتوقع الحوادث ولا تنتظر الكوارث ولا تحرم نفسك لتجمع الوارد ويغييك عن الدنيا مصحف شهير وبيت اللقيم وخوز ماء ورغيم وثوم النظيم ماء وقبز وغل ذاك النعيم الأجل كفرت نعمة ربي إن كنت إني مفل والعزنة مملكة الأفكار والدواء كل الدواء في صيدلية الأفكار وإذا أصبحت طائعا لربك وغناك في قلبك وأنت امنا في سربك عاظم كسبك قد حصلت على السعادة ونلت الزيادة وبلغت السير واعلم أن الدنيا خداع لا تساوي همسا حجع طاعه فلما انتهى من بعضه اعجب بلحظه وحسن لحظه وقال له جزاك الله عني افضل الجزاء فقد صار كلامك عندي اشرف العذاب كفرت نعمه ربي ان قلت اني سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيراً زاكياً فائقاً شداً وفي دفتر الامجاد للدهر وسعت كل شيء مقامة التوبة, مقامة التوبة, مقامة التوبة, مقامة التوبة ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء كثلما تعظمني ذنبي فلما قرنته يا فيك رابي صار عافوك أعظم صار يا باغي الخير أقبل فالباب غير مقفل يا من أذنب وعصى وأخطأ وعتى تعال فلعل وعسى يا من بقلبه من الذنوب جروح تعال فالباب مفتوح يا من ركب مطايا الخطايا تعال إلى ميدان العطايا يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا قل يا عبادي الذين أسرطوا ويا من بذنبه بار وقد أساه تذكر يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء سقت بغي الكلب فغفر لها الرب قتل رجل مئة نفس ثم تاب إلى الله عز وجل فدخل الجنة على عجل لو لم ترد لما ما أرجو وأطلبه من جود فضلك ما علمت للطلباء من, من الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط وأين الذي هو ما غلط أنا سيد كل ابن آدم خطار كم يقتلك القنوط كم وانت تسمى والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم اذا اذنبت فتبوه ندم فقد سبقك بالذنب ابوك ادم ومن يشابه اباه فما ظلم فلا تقلد اباك في الذنب وتترك المتاعب فان اباك في النص لما اذنب انا بنص الكتاب وجوه لما سمعوا نداء لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة اطرح نفسك على عتبة الباب ومد يدك وقل يا وهاب أرغم أنفك بالطين، ونادي رحمتك أرجو يا رب العالمين يا من أساء وظلم اعلم أن دمعة ندم تزيل أثر زلة قدم، أنت تتعامل مع من عرض التوبة على الكفار، وفتح طريق الرجعة أمام الفجار، وأنزل بالعفو كتبه وسبقت رحمته غضبه، اسمه التواب، ولو لم تذنب لما عرف هذا الوصف بالكتاب، وبالاستغفار يحصل الانكسار. لكاسر استكبار ويصير الانحدار لجدار الاسرار فلا تسر بل اعترف واقر فان طعم الدواء مر وسوف تجد ما يسر ولا يضر واحذر الشيطان فانه يغر والاعتراف بالاقترار طبيعة العشراف فقف بالباب وقل أذنبنا وطف بتلك الديار وقل تبنا وارفع يديك وقل أنبنا فسبحان من يغفر الذنب لمن أخطأ ويقبل التوبة ممن أبطأ يا رب إن عظمت ذنوبي كثرةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ, أعظم يا عَفْلَ مَرْئِكِ دُنْيَاهُ نُقْصَانُ وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضٍ خَيْرِ خُسْرَانُ يَعَامِرًا لِخَرَابِ الدَّارِ مُجْفَهِدًا بِاللَّهِ أَلِّ خَرَابِ الْعُمْرِ عُمْرَانُ لتحسبن سرورا دائما أبدا مسره زمن ساءته أزماله من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وكذلاء إن خاناك أركان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان التوبة تجب ما قبلها وتعم بركتها أهلها يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهنيئا لمن تاب وأناب قبل أن يغلق الباب التائب سريع الرجعة غزير الدمعة منكسر الفؤاد لرب العباد للتائب فرحتان ودمعتان وبسمتان فرحة يوم ترك الهم وأخرى إذا لقي الرب ودمعة إذا ذكر ما مضى. والثانية إذا تأمل كيف ذهب عمره وانقضى وبسمة يوم يذكر فضل الله عليه بالتوبة وهي أجل نعمة والأخرى يوم صرف عنه الذنب وهو أفضع نقلة بشرى لمن عفر جبينه وأشعل في قلبه أنينه التائب تبدل سيئاته حسنات. والصالحات تمحو الخطيئات وللتوبة أسرار ولأصحابها أخبار فالتائب يزول عنه تصيد المعائب لأنه ذاق مرارة ما تقدم فهو دائما يتندم والتائب يطالع حكمة الرب في تقدير الذنب وأنه لا حول للعبد ولا قوة في منع نفسه من الوقوع في تلك الهوى، فالله غالب على أمنه والتائب ذهبت عن نفسه صولة الطاعت والدعاوى الطويلات والتبجح على أهل المعاصي وأصبح ذليلا لمن أخذ بالنواصي فإن بعض الناس إذا لم يقع في زلة ولم يذق طعم الذلة جمحت به نفسه الأمارة حتى جاوز أطواره فكلما ذكر له عاص تأفف وكلما سمع بمذنب تأسف وكأنه عبد معصور فإذا أراد الله تقويمه ابتله بذنب لينكسر لربه وأره ضعف قوته فيعترف بذنبه فيصبح يدعو للمذنبين ويحب الثائبين ويبغض المستكبرين ومنها أن كأس الندم يتجرعه جرعة جرعة مع انحدار دموع الأسف دمعة دمعة حينها ينال الولاية ويدرك الرعايه لأنه يعرف العبودية بأن ذل العبد مقصود محمود لصاحب الكبرياء المعبود ومنها أن يشتغل بالاستغفار عن الاستكبار فهو دائم الفكر في تقصيره لأن بعض الناس لا يرى إلا احسانه ولا يشاهد إلا صلاحه وإيمانه حتى كأنه يمن على مولاه بطاعته وتقواه بخلاف من طار من خوف العاقبة لبه وتشبع بالندم قلبه فهو كثير الحسرات على ما مضى وفات وهذا حال من سلك طريق السعادة أجمل الكلمات وأحسن العبارات لدى رب الأرض والسماوات قول العبد يا رب أبنك يا رب أسأل يا رب أخطأ فيكون الجواب منه سبحانه عبدي قد غفرت وسامحت وسترت وصفحت إذا أردت القدوم إليه توسل برحمته وفضله اليه ولا تمنن بطاعتك لديه لا تياس من فتح الباب ورفع الحجاب فأدم الوقوف عنده واخطب وده فإن من قصده لن يرده فما أحوج هذا الجيل إلى آخر ساعة من الليل لأنها ساعة الهبات والأعطيات والنفحات إمام الموحدين يقول والذي أطمع أن يغفر له خطيئة يوم الدين فجعل غاية منا أن تغفر خطايا وأنت تسر ولا تقر وتحس كأس الذنب وهو مر فأثق من سبات له ولا تكن من الغافلين وأكثر من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون منا من الخاسرين أيها التائبون اقبلوا النصح واتركوا المدح واسمعوا قول أبي الفتح زياد المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض خير خسران يا عامرا لخراج وهو زمن ساءته أزمان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وفذلان فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه ركن إن كل الذنوب فان الله يغفرها اي شيء علم امراتنا اذا الكرام انتهى الجزء الثالث تابعوا معنا الجزء الرابع من مقامات القرطبه مقامات, مقامات, القرى مقامات, القرى مقامات الجادل الجادل الجادل تكتبه